ل أ لا لا لا لا ل silly t لفضيله <تصفيق> ا ل ت و ا ب ل ن 「いいねいいね م ي ت و م و ع ذ ب ه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم الاسلاميه Yes,、yeah. I am. e b y o u